அலம் அன்ன ஹயூளிருள்ள இலஃபி நஹரி வயூளிடுன்னி வசம்சவல் கம வசம்சவல் கமரக்குள்ளுஞல அஜலிம் முச الله بما تعملون خبير ذلك بان الله هو الحق وانما تدعون من دونه الباطل وان الله هو العليم الكبير الم تر ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليرياكم مِن آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مَّنْ وتصيدا وما يجحد باياتنا الا كل خدار كفور يا ايها الناس تذكروا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود ஜி நிதிஷ இவ்ளோ சலத்த உர்வன்னு துன்ய வலயும் இன் ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ما ذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت الله عليم خبير